إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم لا تقسطوا في اليتاما فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثلا وثلاث ورباع فإن خفتم لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى لا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن فَأَيُطْعِمَنَّ لَكُمْ مِنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا آمِنًا وَلَا تُكْتُسِفُ فَأَمْوَالُكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَبَتَلُ لِلْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آل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 وَالْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ دُرِيَةً وَضَعَ خَافُوا عَلَيْهِمْ فَالْيَتَقُوَالَ اللَّهَ وَالْيَقُولُ قَوْلَ سَدِيداً إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ضُلْمَنَ إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارَ وَسَيَصْلَوُنَّ سَعِيرَ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 الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد كَانَ كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهُنَّ الرُّبعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إلَّا مِنْ يَكُلْ لَكُمْ وَلَدًا فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُصُونَ بِهَا أُوْدِيَينَ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 من بعد وصية يوصى بها أودين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم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 ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين واللاتي ياتين الفاحشه من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعه من فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا والذان ياتيانها منكم فاذوهما فان تابا و اصلحا فاعرضوا عنهما ان الله كان توابا رحيما انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم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 فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وان اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم إحداهن نقرا فلا تاخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا واثما مبينا وكيف تاخذ هُوَ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إلى بعض بَعْضٍ منكم ميثاقا غليظا غَلِيظًا وَلَا ما مَا نَكَحَ من النساء النِّسَاءِ مَا قَدْ سَلَفَ إن هُوَ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائكم وربائكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم فإن لم تكونوا دخلتم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 فانكحوه النبي إثنى أهلهن وآتوهن أجره النبى المعروف غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أُحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن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 وَسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا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 وَاعْبُدُوا الله وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالجَارِ ذِي الْقُرْبَى والجار, والجار الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَنْبِ وَبْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يحب مَنْ كَانَ مُخْت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 وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُكْتِمِ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوْا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ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 من الغائط أو لا أَوْ لَمَسْتُمُوا النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُواً غَفُورًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا من الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُّ السَّبِيلِ والله الله أعلم باعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين يهدون يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمعين وراعنا ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين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 نطمس وجوها من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعن اصحاب السبت وكان امر الله مفعولا إن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 ملك فاذا لا يؤتون الناس نقيرا ام يحسدون الناس على ما اتاه الله من فضله فقد اتينا ال ابراهيم الكتاب والحكمه واتيناهم ملكا عظيما فمنهم من امن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم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 وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أَنزَلَ الله وإلى الرسول رَأَيْتَ المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بما قدمت أَيْدِيهِمْ ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين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 يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم فانفروا ثباتا او انفروا جميعا وان منكم لمن يبطئ ان فانصابتكم مصيبه قال قد انعم الله علي اذ لم اكن معهم شهيدا ولئن اصابكم فضل من الله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 بيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالمه اهلها واجعل لنا من لدنك وليا وجعل لنا من لدنك نصيرا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 قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أَهْلِهِ وتحرير رقبة مؤمنة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 وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا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 هؤلاء هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم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 وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ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 نصيبا مفروضا ولا ظلا نهم ولا أمنا ولا أمرا ولا أمرنهم فليبتكن آذان الأعام ولا أمرنهم فليغيرن خلق الله وَمَن يَتَخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَد خَسِرَ خُسْرَانًا نُبِيَّاً يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا هُلَاءَكَ وهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ابدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بامانيكم ولا اماني أهل الكتاب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 وترغبون ان تنكحون والمستضعفين من الولدان وان تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فان الله كان به عليما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 وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تميلوا كُلَّ الميل فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَإِنْ يَتَفَرَّقُوا يُضِلُّوا كل من ساعته وكان الله سعى حكيمة وللله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن تتق الله وإن تكفر فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا وللله ما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 ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالا يراؤون الناس الناس ولا يذكرون الله الا قليلا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 أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا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 on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 فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثه إنتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد إنما الله إله واحد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 لا يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ول الملائكة المقربون وَمَن يَسْتَنْكِفَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرُ فَسَيَحْشُرُهُمْ إلَيْهِ جَمِيعاً فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِمَّ فَضْلِهِ واما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا اليما ولا يجدون لهم وَلَا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا ايها الناس قد جاءكم برهان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 وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أَن تضلوا والله بكل شيء عليم